ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤمنون تَكُلْ لَذِ فَضْلِ <فضله> وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ <مرجعكم> وهو على كل شيء قدير.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 هُوَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْلُوكُمْ ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا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 ثم نزعناها منه إنه لا يأوس كفور ولئن أذقناه نعمة أبعد ضرأة مسته لا يقول إن ذهب السيئات عني Innahu la fari huh, fahhu. Illa la di na suobaru ara Illa la di na suobaru ara minus solihati أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما إِلَيْكَ إليك وضائق, وضائق به صدر كأي يقولوا أي يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير Allahu على كل شيء وكيل أم يقولوا نفترى من من الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أن مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك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 الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أن سَهُم وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هَالخْسَرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِم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 Afala tذكرون Walقد arsalna noochan ila tawmihi Inni lakum nathirun mubiin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 وَمَا يَتَعَلَّقُ عَلَيْكُمْ أَن وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من أفلا تذكرون؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا. ولا أَقُولُ للذين تزدرى اعينكم لن ياتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم انني اذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر تجدلنا فأتنا بما تعدنا ما كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله لكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتران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 قومه سخروا من، قال إن تسخروا مننا فإن نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون.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 وَنَادَى نوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ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 قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين تَيْلَيَ نُوحُ بِطِبْ سَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا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 قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا In Algeria illa rallalla difa koloni, afalata pilun. Oi, a komista, filo, araba, kum,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 وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِنَّ قُولُ إِلَّا اَتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا, واشهدوا أَنِّي بَرِيءٌ تشركون مِن دونه، فكِ دوني جميعاً ثم لا تُنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دار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 وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ وَلَمَّا جَاءَ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 تفينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وَآتَانِي رحمة وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيت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 ولا تمسوها بسوء فان يأخذكم قريب فعقروها فقالت امتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب.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 إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم أَلَا بُعْدَ لِثَمُودَ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ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 قال تجَبينَ مِن أَمرِ الل رَحمَةُ الله وَبَكَاتُ عَلَكُم أَهلَ البيت. إنه حميد مجيد. فَلَم ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هذا.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 لَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَاهَا عَالِيَةً هَاسِفَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ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 شععب مَا نَفقَهُ كَفًا مَِّ تَقُلُ وَإِن لََركَفينَ ضَعفَا وَلَو ل رَحطُكَلَ رَجَكَ وَمَا أَن تَعَلَنَ بعَز قلَ ي قَوْمِ لَكُم مِنَ اللهَّ وَتَّخَْتُ مُهُ وَرَ أَكُمْ ظِريَ بِمَا تعملون محيط. ويا قوم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 Ala būdallī madiyana kama bāydat fāmūd, walaqad arrūlna Musa bīāyatina wasultān mubīn, ilā Firʿāun wa malahi fattabāūn amr Firʿāun.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 بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد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 وَمَا زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد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 Ma yabduhā ulā, ma yabdūn illa kama wa inna wa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 لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.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 إلا قليلا من من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين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 ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلن نقص عليك من أن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 وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه